تطعتم أَن تنفذوا من أَقْطَارِ السماوات وَالْأَرْضِ فانفذوا لا تنفذون إِلَّا بسلطان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ أَشُوَاهُمْ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِهَانِ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 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خَافَ مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاء من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آل ربك ما تكذبان في إن قاصرات الترف لم يطمهن إنس قبلهم ولا جن فبأي آل ما تكذبان كأنغن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ومن دُونِهِ جنتان جَنَّتَنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما عينان نضغا فتأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما فاكهة ونخل ورمان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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِسْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَالٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ